يا ايها النبي اذا قلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدته واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن وَلَا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فق قَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُم نَّفَامِسُكُوهُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُم بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ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 سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ عن وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عاقبة أمرها أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا وَجَاءَ مُوسَىٰ لِقَاءَ رَبِّهِ فَتَجَلَّىٰ لَهُ الْكَلَامُ ۚ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۖ قَالَ يعمل الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَب سَمواتِ وَمِنَ الأْرض مِمثل لَهُ يتَنَزَّل الأمْرُ بَْنَهُ لتَلَمُ لتلَمُأَ اللهَّه على كُلِّ شيءَيئء قَ وَأَن اللهَّه قدَدحاقَ كللّ شيءَيْءٍ علم